فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ما مستعجل السلماني لو تاري هني دعوت يا والامي بارستان خير اي قيت كبراجا نتويتي بيلت او كي قناعتي بويكا كنالي اموجاري في سبيل الله خزمتي او في سبيل الله لفينامي اخوا دايوديني اخوا بلاودك اتوا او آ آ زكاتي باب اوش كي بيوا في سبيل الله نيا واتكنالي اموجاري لريخوانيا او بيغمان زكاتي بيناشيت خاي جورا زكاة دانوى إنما الصدقات للفقراء والمساكين هرصن في حساب كرديش إلا هرصن فكان وفي سبيل الله وفي سبيل الله للرجال إخوة هرشت ديني إخوي برواردجاري في الله بكرتوه كجهاد لبيناوي إخوي برواردجاري بيأمر إخو علي صل الله عليه من جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم شون جهاد بنفس ذكريت جهاد بلسانك ذكريت ابن القيم رحمته خويي قوريلي بيده فرمى دو جور جهادات هيا جهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجه والبرهان جهادك با تشاكوشمشيردكريت ديجي كافري محارب نجاوي كتير ورستانك بنابر مسلمان ديكا او مجاهديك ديجي كافري تشي دوشمني مسلمانان جهادك او مجاهدان حلاله زكاتيان بدريته و جهادي دوم دفرم ابن القيم ابن تيميه غير اوان العلماء او جهاد بالحجتي والبرهان كبابل دليل دليل بابل قو دليل كتوبي ردي شبهاتي اهلي كفرو اهلي الحادو اهلي ديني اسلام بلاوكيتو و دفرم او جهاده او ردل الجهاد يكم شنكا همو كاز دتواني كريكاري جيناو بازار بينه كلاشنكوفي شبدي دتواني بتقينه فلام كم بتواني بابل قو ديني اسلام بجواني بلاوكاته ردي شبهي أهلي اهلي بدا بدا توا بيغوما هذا بلاجيات ردي اهلي بدع جهادا هذا دعوبه توحيد ردي شرك جهادا هذا ردي بدا جي سي عقلي اوي هي او هي كا كنا لياموش جاري في سبيل الله يا دعوكي دعوبه توحيد ادا اوبو سني تهديل الشرك تهديل البدا او تيدك او صنفك اللي صنفكاني في سبيل الله اوشك في وكان لي يا في سبيل الله يا اوش حزباتك كذا كريت ياخذ دعويك بو بدعاء بو كفرا بو كفر بو الحاده ابو هش تيشتري بيك ومن اوقات نشيت ما نا مستقي بنسيوم بلا من نا يخنم او ما مستعذر شتري هي فقيره شو ني شتري ديشت بلا من اغر فقير او از ازاري نبويا بخوائس او فتواي نداده و او فتواي كدهيتي للاني وفلانيه خايده ابتدا و سبرد بدي سن زكات بو كنالي امش غريب را كنم زكات ددي تفقير بيده اگر فقير يك ديني محتاج والله زكاتي بديته حجارك زكاتي بدايه كسيك مسافر او لقوما و زكاتي بدايه اواريه زكاتي يعني حسن فقاق زكات بدناهمي کانالی آموزگاریش، فی سبیل الله اودی سنت شایسته اوه زکاتی بد رهته. لوروانگیو دیالن، نالن زکاد ندهن هیچ کسی، ایلا کانالی آموزگاری نبود. او بود چون که هندیا کس لوروانگیو هتن کاکه خلق زکات داده آموزگاری دی فقیر و هزار چیپ کنه زکات. واد او خلقه هاتوا هرچی دولمان دی کردستان هاتوا ریزی گرتوا دیکه که زکات من اینا بو کانالی آموزگاری. تجیشتی. اما ک سبحان الله. تجیشتن دوامیان. لا يوجد أن يكون هناك شكرا لن يكون هناك كل <سؤال> عالم ، كل ذنب ، كل ما مستحق يوجد رأيك فقهي ، رأيك اجتهادي ، قناعتي وايك ، وكو دينداريتي قناعتي وايك ، زكاة ، تنهاب ، مجاهديك ، كبشك، جهاد دكات يوجد رأيكي دخما خمس و سرچاومو أو قريريز احترام بو رأيكي هيك اما او کاملا من داخل پالی که ازش راز بودن تو داخل دلیان در دبران حق دیکانه ازتا کوتونه بو کنالیم و جارنی ابو کنالیم و جارنی نبا، اما من داخل پالم، اما کاملا کسی حقدن بو غریزی فتوا کن لایم قیمتی آم و رقینیه چقدر زنی لشیو در داشت؟ اجنا او ک عالم اقساب کاوبله زکاد بوصن فنبد اللهی عالم و اجتهاد و کاتک لر را بردو زکات زکاتی ندا و ایسته خواجورا هدایتی دا و چون زکاتی را بردوی بدات برای کم زکات قرضی کول سرده ناچت س بون امسال خواجورا هدایتی دا و حسابی دکید پارچنک لسر ود بی بیدید پر آرچنک لسر با بهمان ود بی بیدید والحمد لله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون